اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسف ولا تخسروا الميزان والأرض وضعا للأنام فيها فاتعة والنقن ذات الأكمام والأب ذو والريحان فبأيالا بِكُمَا تكذبان فدق الله <العظيم> <تكذب> <تكذب> <تكذب> <تكذب>